في بعض البلاد التي لا يسلم أهلها من الشرك مع دعواهم الإسلام لغلبة الجهل والطرق البدعية عليهم مثل التيجانية أو في بلاد غير المسلمين يذبحون مع اعتقادهم في غير الله فذبائحهم كذبيحة المشركين والوثنيين فما الحكم في الصلاة خلف إمام يأكل من ذبائحهم ذبائح غير المسلمين لا يحل أكلها ما عدا ذبائح أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فيحل أكلها لقوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وعليه فالذي يأكل من ذبائح غيرهم قد ارتكب إثما كبيرا ولئن كان فاسقا بذلك فامامه الفاسق صحيحة وإن كانت مكروها وإذا ذكر عند الذبح اسم غير الله سواء من المسلمين أو من غيرهم فالذبيحة ميته لقول الله تعالى في المحرمات وما أهل لغير الله به ومنه ما لو قيل عند الذبح باسم الشيخ الفلاني أو السيد الفلاني والله أعلم